ب الصاق المق سراق المذلا عن عليهم وَإلَهُ بِعَم وَلَضَّليم Yeah. Amen. لا تنسى ذكرك يا الى tem web, وقعدني بلف يدي، وكان لي بالكرم، نفعني رب السماء، والأرض نفعا القذبة، وقعدني ما قسم لي مع التكرم، إلي قاد ربيا. فضلا يزيد قومي بجاه خير الانبياء احمدنا المكرم لم ينحني داعي اعتلال او قضبي ولا ضلال وقعد لي خير حلال مكرمي بالاعظم مرح النبي المتقى ساق لغير المتقى قبل وقاد للتقى معرضا معظمين خدمة خير العالمين ذبت لغير من يمين و بالأبي والأبي ف بد لا تاك من المولى الجليل ثناء وقد خضع العرس المجيد لوقعة فإنك فوق الكائنات سماء وصلت بك الأرسال وكل خادم من الحضرة العليا أتاه خديمك إبراهيم يطمع فيك يا كريما به للانبياء عطاء وأنت محيط بالشؤون فلا أرى أنص على الحاجات منك غناء عليك صلاة الله ثم سلام سلامه بها ينجل الضماء ونيل حباء عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل قرن من حوته عباء لا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 مزنبينا نجات أمدلا من حب قاها للمزنبينا نجات وعبان من يا عدلي فماله بالنصيب فِي في فؤادي وَلَا ولا ميلى الى عمل الخطا حال المذلم الى نجاته لم من خطا حال المذلم الى نجاته محمدنا وامان في يوم إن حب لمثلهن حرام فارح من لي حالي غير خفائنا عرضها تحت خطى للمذنبين نجاة ما مدل من خطى <ofutña> <بالمزن May Say212> قد زقاني كثر محبة ربي مما من قد زقاني كثر ربي من فروضات خاتم العوليا إنا أحمدوا أبطال المسلمين أنجاتهم مما دل من وبذل غيه لمذلني يا عدولي فخر بعلالك علي محمد في فنان. مجراء محمد حبطها, من حبطها, من من حبطها للمذنبين النجات مما دل من خبطةها للمذنبين النجات مما من من المزنيبين نجاتون رسول الله وأمان من الهول يوم اللقاء. سلام محمد وحباها المزنيبين نجاتون ما مدلمن. وحباها المزنيبين نجاتون نجات. وأمان من هول يوم اللقاء. ما لمن إن حب النبي خ. محمد لمن ان حب النبي خالط قلبي وعظامه والمخاض الذريا سيدنا محمد حبطها للمزنمين نجاتوا مدل من وأمانا بغول يوم الضقاة ممدل من سيد المرسلين هذه البرايا ممدل من سيد المرسلين هذه البرايا لرقى الله وعالد زهر شيدنا محمد سيد de l'année. سيد المرسلين هاد البرايا. محمد من سيد أن لا إله إلا هو. وحده لا شريك الله عنه ورسوله. سيد المرسلين هاد البرايا. محمد اللهم حجلي قبلتي وغار حراءنا مدنى يثبي قبتي قبا يفي محمد خذي صفتي وكنز غلاها يا باب سلامنا محمد جهلا وابنه شيخ ناتجان رجائي لا تلومني فانني في هيام لو مثلي يقول غنوا لدى العقلاء سيد الرسل خاتم الانبياء مصطفى الله صفوه الاصحياء توبتها لمسنين نجدت اللهم ذلني توبتها يوم نجدت اللهم محمد المهريه الناس عند يوم حسابنا وشفيع وسلام عليك دون قماش، وعلى آلك الكرام وصحب لك داعي وراء الى حبطها إِنَّا مَعَ مُحَمَّدٍ ممدوا لمن فضلات من الإله تعالى ممدوا لمن فضلات من الإله تعالى وسلام عليك خير بيت من خصه الله ربنا باللواء الله.الله الله.الله الله.الله الله.الله لله وامنا وقتل لخلك خير الخلق الحمد لله رب العالمين الاباس فينا ومنا وقتل االاشماء ها قد الله من المجد والعلا على الاشلاء الله لا زاجر الله من المجد والعلا حبيب به صلى الله عليه وسلم شاب مرنان حبيب به يؤذي الاله ويخله صلى الله عليه وسلم صلاه وتسليم عليهم الى الله مربما الخنزير اذا غفرق الا انه امه اذا الامر اخطا Adhamun wa rajaan wa abharun mashqara Nabiye wa nuhu A'la al-jinani mubawawu Sallallahu alayhi wa sallam Shaykhun agnir al-nabiye wa nuhu A'la al-jinani mubawawu Sallallahu alayhi wa sallam والمصطفى الهادي الورع mo te mo fiyene tagu yonantidi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam way Tu fais que les amis qui nous ont prometument ciel, ces gens qui اخيه ارتعب بعد نور تقدم الذكر ارض الدهر صلى الله عليه وسلم له زاده بن الوليد فوق الغمام عن خير حلل حليه أَنَا أَعُدُّ إِسْتَغْفَارًا جَزِيَّةً فَلَا أَرِيدُ يَسْأَلُونِ Allahu Akbar. Allah, I swear by Allah. I swear by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 اور اللہ محمد انا مختار اور مالک وقادر عن I'm not وجد سي عنا محمد المختار صل يا إلهي عنا محمد المختار في القدام صل يا اله وجد سي عنا A inni allahumma inni allahumma inni allahumma inni allahumma We're ينقاد لكل ما رام جرامونا ولا هو راغب بما قد كتب ينقاد لكل ما يا من بعاديه تدين الغشرو يا مصطفى يا رسول بشار صل عليك يا كبيره لمن بلا عدل باهل Salah alaykabitas wasallam. min bila kadal. Manjadali bika fi dari ni bajaru Salah alaykabitas wasallam. No! no. ولي يا خود ما لم يجاهدي هل وجدني لي ما هذا زارفا بسفادي نجدرا ليس تاريم منورها في la'ayin buka'ma layin Anruhina wajja sanin Allahu ra'ab ul-halami Salla ala al-fadil amin Filma la'ayin to of the <inaudible> Ya Qudus, He is Yes, Himna ke na be able to do it. He may not be able to do it. He may that المسلم لي عندها يا والحود احمد اداني باذن الله لما عباده بشير الغبيب محمد على كل مخلوق بيخلق تسمدو ما رسول الله Rasulul Kareeman Mislul is a Yuladur. Laganma Anamazan al Muhaffa Muhammadan. Yuaki Walid al Khanmada, also Yuladur. Dani Labadi Savi Muhammadan. Mufradu, Isa Mada to Mustafa to Fajana, Haku to be a Bushra, Jawad, the Bazin, the Bagh Musbida. I am a man of God. I am a man of God. I am a man of Sugari Li Rabbi Muhammadan Jidae Muhammad Ali Salaam Ali, Mada Mai Ummaduk Sugari Li Rabbi Salaam Amen. Yeah, no. Altyazı M.K. sae kulna bila sae ناسر ادم المسافر في كلنا بلا ذميم غريب مجيب يا من بي لا زمن خير يجيب ابلي واللذناته تلو بها هدر بالخير تدور يا لا يا من كلنا يا تسيرات المسافرين أنا أود يا بيتنا من قبلنا يا ذا سراد المزوي محبلا أنا يا بيتنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا وجعلنا سواد دير بارقات وتكفينا حلمات وبارقات وبيننا وبمال أولادك يا ملك الهبات والبلاد وباركنا فينا وأجرنا يا موسى بن بخير ردت I'm not going to be a man of God. I'm going to be a man of God. I'm going Allah Taala Emane, wa la azmi al خير صدّني فلا من بما يدي مخير صدّني فلا سعيد من بما يدي خير صدّني فلا من نجاب بما يدي مخير صدّني فلا سعيد من القرآن نمنذ بما يدي مخير بالله من الشيطان الرجيم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 الذي خلق سبع سماواتin طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ها ان ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين قلب البصر حاسا وهو خاسئ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَأَعْتَدْنَا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور they were مِنَ الغير of salvation when I entered birth. A politicaloroastrum would join a family and the elders would not be given their fire Because my god was one وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واج كبير واسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض تلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أنتم من في السماء من يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ورَقَدَ كَذَّبَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَعْبِلَ الطَّيرَ فَوْقَهُمْ صَافَّةً وَيَقْبَضُ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنَ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 فَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَن يَمْشِي زَوْيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأْكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالبصَرَ وَالفِقْدَةَ أَلِيْلَمَ مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَعْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نظيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين Qul arayitumu inasbah bahukum gawran Faman yateikum bimaaim ma'in Bismillahirrahmanirrahim Noon Walqalabi wa ma yasqurun Ma anta binn'amati rabbika bimajnun Wa inna laka l'ajuran gheil وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون لأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتبين فلا تضع المكذبين ودوا لو تدعن فيدعنون ولا تضع كل حلاف مهين هماز هم مشاء بذمين مَنَعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدِلَ الْحِينِ عُذْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينٌ أَن كَانَ لَمَالٍ وَبَنِينٍ إِذَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى إِن بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ إِذَا هُمْ عَلَيْهَا يُقْرِمُونَ وَلَا يَسْتَفْنُونَ وَقَافِعٌ عَلَيْهَا غَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَصُرٍّ فَتَنَادَوْا مُصْلِحِينَ على عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كنتم فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ يَدْخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَقَدْوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَانِينَ بِئْسَ مَا نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَأُذَبِّحُنَّ وَلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَقَبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ قَالُوا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أغنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهموا أيهم بذلك زعيم أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلِيَاتُوا بِشُرَكَائِهِمُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَتَنَا بُصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةِ وَخَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ رَبِّي ومين يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ يكتبون وَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسدقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر من العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنه أعجاز نحل قابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما ضغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أدن واعية فإذا نفق في الصور وَحُمِلَتِ واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت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 اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راقيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول فيا ليتني لموت كتابيه وَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَةٌ وَلَمَدْرِ مَا حِسَابِيَةٌ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةٌ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةٌ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هؤنا حميم ولا طعام إلا من غسلين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 ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجين فما منكم من حد عنه حاجزين وإنه لذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بسم ربك العظيم اعوذ بالله الشفار بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الضائد المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين من ألف سنة أصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيداً ولا راه يوم تكون السماء كمل و الجبال ولا يسأل حميم حميماً يقصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تقيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشبا تدعو من ادبع وتولى وجمع فعوعا إِنَّ الإنسان خلق فلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إِلَّا المصلين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 فجههم أوما مك داَمانانهُم فإهم غير موميل فَمَن يُرِدْ دُخُولَ جَنَّاتٍ فَلْيَعْمَلْ خَالِصَةً لِّلَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ, والذين هم لأماناتهم رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي كَرْمُول فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَبَلُوا مُضْعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ وَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُعَيَّذَ خَلْجًا كَلَّا إِنَّا خلقناهم مما يعلمون ولا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبذل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث زِرَاعًا كانهم الى نصب خاشعه ابصارهم ترهقهم في الله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم انا أرسلنا نوحا إلى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم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 وجعل القمر فيهن نمرا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الْأَرْضِ نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إِخْرَاجًا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا مِنْهَا سبلا فِجَاجًا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وبلده إلا خساراً ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا وَلَا سواعا ولا يعوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد إِلَّا الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا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 السلام عليكم wabarakatuh. الله وبركاته مساء تنيو بنال نياك ساني يين كاديو نوار ما لا في القران يا ديطلاوزن دا نيو نكتي لي بن sama tobi ndaw ni nek ni am am lire ma xunu dox yahya a ci sama fasyi nek ci giddi ma nek ci may wéré manam dinuy wowale sama talamaay moy jangal alcorane jangal alcorane baye yalla moy jik di ring ring fasyi di boge ni jengouté di maayé da jangami rek fasida dal maaya ko nduddara mataam di neumaraadeumaraadeum ñu ade salatu sallallahu alayhi wa sallam ko ya rabana di ay naatri di la gis rafam ñu ko malaayila ay ko malaayil ñu ñu da ak dal alquran mara tire yi ya ni nak